لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف أسير بطريق سيارة مثل ما تبينه العلامة ذات الخلفية الزرقاء عند الجولان العادي يجب علي الجولان بالمسلك الأيمن حتى ولو كنت أسير بسرعة القصوى المسموح بها 110 كم في الساعة وضعيتي صحيحة